مسألة الخامسة والخمسون إذا كان دائرا قليلا من يقول بصحة المعطيات، فالمشتري مشتري قليلا يقول بالضمان لا يصح البناء من نصف إلى دائرة عن صحة النصف البائع هو ايضا لا يصح تقدر تقول عن النسبه المشتري لكن لا يصح البيع حتى بالنسبه لله لان البيع من بالطرفين فلازم ان يكون صحيحا من الطرفين وقد في كل عقد كان مذهب احد الطرفين بطمانه مذهب الطرف حتى دي. you know إذا كان البائع في نظر البائع صحيحا لأنه يرى صحح المعطب في نظر المشتري باطلا لأنه لا يرى بطان المعطب ما هو الفتوى في المقام صاحب يحول البائع معنى حرفي من تقوم بالحرفين البائع تلازم بين التزامين. فإذا كان البيع معنى الحرفي متقوم بالطرفين لا يعقل صحته بالنسبه للطرف الاخر و بالنسبه للطرف الاخر ما يصف مطلقا, مطلقاً لا يبقى بعد لا يعقل التفكيك بين المتلازمين القبول والإيجاب الايجاد متلازمات لا يعقل صحه القبول وفساد الإيجاب أو او بالعكس بما انه لا يعقل التفكيك بين المتلازمين فلا مهلك بما ان البيع باطل بالنسبه الى المشتري لا يرى صحبه فلا بد ان نقول بلطلان بالنسبه الى بائع اي هذا كلام صحيح المعلقون هنا شيخاره سيد بغني سيد الامام وسيد سيد القوري ايمن ايمن أوكي، في月末有在声音，是，我也是. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بالنسبة إلى المعلقين قدوهم، أي ما نعني صحة الدرس ولا ماذا؟ وبطلاه يلبس المشكلة. أي ما نعني التفكيك بين المطلعين بحسب الواقع مستفيد، أم بحسب الظاهرة؟ أي نحن لا نقول البيع الواقعي صحيحا بالنسبة للبائع البائع ظاهراً بالنسبة للمشتري. لماذا معنى ليه لأن البيع معناه واحد متداول بطرفين، مما صحيح وما فاسد. أما أنه يصحو بطرفين ما يصير بطرف آخر ذلك لا يعقل. لا يعقل بالنسبة إلى البيع الواقعي، لكن بالنسبة إلى مرحلة الظاهرة هي مانعة. مفروض أنه مخيفاً ظاهراً. هذا بحسب اجتهاده يقول المعطاة صحيحه هذا بحسب اجتهاده يقول المعطاة لا تفيد الملكية فالتفكيك بين المتلازمين بحسب الظاهر لا نعمله فنقول يصح البيع بالنسبة للبائع يبطل بالنسبه للمشتري يعني شنو يعني البيع بما, بما أنه هو يرى بيعه صحيحا فالمبيع خرج عن ملكه والمشتري بما أنه يرى البيع باطل فالثمن ما زال عراقيا على ملكه ولم يدخل المبيع في ملكه لأنه يرى البيع باطلا لا معنى بين بينهما حصل الظاهر كما ذكر السيد الخير للباطلا سيد الإله هنا أشار الأنفة بقيتها ويأنه لأن ما نقول صحة البيع من أحبهنا وبطلان من النسبة للآخر فيما إذا كان القائل في البطلان قد قصد المعاملة أيضا والا اذا اضطربنا القائل وطرفه المشتري ما قصد المعامله فحينئذ ما حصلت معامله حتى نتحقق انها صحيحه او فاسده اصل عنوان المعامله ما حصل لابد ان يتمشى القصد من المشتري القائل بالاظهار حتى يصلق اصل عنوان المعامله ثم نقول بانها صحيحه بالنسبه للبائع بالنسبه للمشتري واما اذا لم يقصد المشتري اساسا اصل المعامله ما حصل فلا نحن نقول بصحةها بالنسبة للطرف وفسادها بالنسبة للطرف لذلك ترى التعليقات في المقام الشيخ العرافي يقول يصح بالنسبة إليه يعني إلى البائع السيد بنبيان يقول يصح بالنسبة إليه والتعليل عليل يعني تعليل صاحة عروة من أن البيع متقوم بالطرفين فلا يعقل صحته في طرف الفساده هذا بالنظر الواقع هذا بالنظر سيد الإمام يقول لا يبعد صحته بالنسبة إله يعني البائع وكذا سأل المعارض مع تمشي قصد المعاملة ممن يرى بطلانها ولا ما تحصل قصد المعاملة سيد هو يشير إلى النقاش بل يصح بالنسبة للبائع وتقوم البيع بالطرفين إنما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي دون الحكم الظاهرين صار المسألة السادسة والخمسون قرأناها سابقا وكذلك المسألة السابعة والخمسون الآن نقرأ المسألة الثامنة والخمسون إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى وإن كان هو الأحواق بخلاف ما إذا تبين له خطأه في النقل فإنه يجب الإعلام طبعا هذا سبق إن مسألة ما إذا تبين الخطأ هناك يجب الإعلام فسبق الفاتح في ذلك هنا مو أنه تبين الخطأ لا المشتهد عدل المشتهد تغير رأيه لا أنه تبين الخطأ في ذلك هنا بالنسبة إلى ما إذا عدل المشتهد سواء كان الناقل هو المشاهد نفسه او غيره المشاهد نقل فتواه ثم عدل عن هذه الفتوى كما ذكر سيدنا فوري مثال هو انه من المتفق عليه بينهم انه لا يجوز للزوج وهم المرأة الحائض لكن هل العكس محرم يعني هل يحرم على الزوجه تمكين زوجها تقريب منصب على الزوجة الزوجة يجوز له الوقت لكن هل يحرم على الزوجة تمكين زوجها حال الحيض أو لا يحرم لا أغلب العلماء إذا تحصل باب الحيب باب الحيب ما يوجد فيه دليل على حرمه تمكين الزوجة دليل موجود على حرمه وقت الزوج فاعتزلوا النساء في المحيط أما أنه يحرم على المرأة تمكين زوجها ما ما في باب التكاثر سيده يقول له اقتصار المشتهد على مراجعة أكلاب الخير ورواياته وما يجب ريوه عنها خصوصا إذا كان الزوج مجنونا أو غير باله فلا يحرم عليه الواطئ وحينئذ أي منع من تبكين الزوجة للزوج ما دام الزوج نفسه لا يحرم عليه الواطئ فلا يعتبر التبكين هنا إعانة على الابن لأنه لا إثنة. لا يحرم عليه الواطئ أصلا أي مانع من ذلك يقول السيد فإذا واحد تصر عباب الشيط معه لكن إذا يرى عباب العدة هناك روايات في أولادك تفيد ذلك في بعض الروايات أنه بالنسبة للمراه المعتدة بالأقراء فإذا حاضت الحيضه الثالثة فلها أن تتزوج ولا يجوز لها أن تمكن نفسها من زوجها حتى تطهر فما في فمقصودنا لو أن المشتري اختصر على روايات الحيض وأفتد أنه لا يحقق التمكين. ثم تبين بعد ذلك أن هناك روايات في فرما التنكيد تتبدل رأيه هنا هل يجب الإعلام أو لا يجب الإعلام سيدنا القولة أولا لأن المقلب حينما عمل بالفتوى فقد عمل في برفها. وليس عمله بغير فج حتى يجب إعلانه هذا أولاً وثانياً أن المستهيد عندما أبلغه الفتوى الأولى كان إبلاغه حلالاً إبلاغه جائزاً باعتبار أنه يجب على المستهيد الفحص بالمقدار اللازم والفحص بالمقدار اللازم والفحص عن روايات كل باب في بابه وأما الفحص عن في جميع أبواب الفقه عن هذا عن هذه المسألة هذا غير لازم فبما أن المشهد اتى بعد فحص بالمقدار اللازم فإخباره وإبتأه كان مباحا وحلالا هذا التميي ثالثا بأنه أدلة وجوب التبليغ كبير. مثل وينذروا قومهم إذا رجعوا لهم لا تفيدوا مثلا. لا تفيدوا وجوب التبليغ التفصيلي كما سبق. يجب عليه أن يوصل فتواه الثانية إلى مضاني تحصيلها كالرسالة العاملية وأما أنه يجب إبلاغ فتواه الثانية لكل مكلفين مقلزين هذا غير لازم. ورابعاً من أنه قد يقال أن المشتهد إذا لم يخبره بفتواه الجديدة فقد أوفعه في الحرام مثلاً الإيقاع في الحرام يقوله من خبل الشارع ومن خبل المشتهدين لان الشارع هو الذي اعتبر فتوى المجتهد حجه في حق العامي فلما اعتبر الشارع فتوى المجتهد حجه في حق العامي فهو الذي اوقع العامي في الحرام من المجتهد حتى يجب على المجتهد الاعلام والاخبار بزبد اللغوي نعم اذا استند الوقوع في الحرام بقاءا الى المجتهد كما اذا هذا صلى امام المجتهد صلى امام مجتهد بتيمم واكتفى في بضربة واحدة المشتهد تغير رأيه وكان يقول بعد ذلك بضربتين هنا ووقوعه في مخالفة الواجب بقاء مستند إلى المشتهد لأن العمل كان بمرأة منه ومسمع فلا مخالفين إذن يجيب عليه الإعلام في مثل هذه السورة وإن كان أحواط سيقول الإحتياط لا يترك سيما في الطريق المنحصر عادة مثل المتصدي المنحصر لنقل الفتوى في بلد أو قرية مثلا يقول لا يوجد محتي غيره هنا فإذا لم يكن يوجد مفتي غيره وتبدل رأيه فقد يقال قد يقال بأن الوقوع في مقالبة الواجب أو في المعرام مستند إليه من باب دفع هذا التواهم المسألة التاسعة والخمسون إذا تعارض من في نقل الفتوى فساقط وكذا البينتان إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاه أنا سمعت وذلك يقول أنا نقلت قدم السماع على النقل وكذا اذا تعارض ما في الرساله مع السماع فانه يقدم السماع على ما في الرساله وفي تعارض النقل مع ما في الرساله يقدم ما في الرساله مع الامن من الغلاط هذه المساله طبعا عن ابلاغ فتوى المشتهي اما بالسماء او الشفاه واما بالنقل سواء كان النقل بواحد او ببينه واما الولدان بما في الرساله المامونه طبعا التي اشرف عليها المشتهي وامضاها اذا تعارض فردان من سمح واحد كما اذا تعارض سماع وسماع سنحبنه مرتين في رايين مختلفين في واقعته أو تعارض نقل ونقل أو تعارض رسالة ورسالة يعني فردان من سنخين واحد هنا لا إشكال أنهم إذا كانوا متكافئين النقلاء أو الرسالتان أو السماعاء ولم يكن أحدهم الأقرب للوثوء من الاخر إذا كان متكافئين بلا إشكاله يتعارضان لأن حجية أحدهما دون أخار تنجيله بلا مرجع وحجية كليهما تعبر فلا نحالة لكم المسألة هي التساقر هذا اذا كان متكافئا أما إذا كان أحدهما أقرب الوتوط فمن باب حجية الوثوق أخذ الهيلي أما إذا اختلت تعارض السماء مع أو تعارض السماع مع الرسالة صاحب العروق السماع مقدم على الماقل لأن السماع من المشفاه أقرب للوثوق عند الرخل من النقل كما أنه إذا تعارض السماع مع مع ذلك الرسالة السماع من المشفاه أقرب للوثوق عما في الوثوق إذا تعرضت الرسالة مع الناقل فإن الرسالة تقدم أنه خط المضج الموجد لا ارتبطه وتقدم على ماذا؟ الناقل. هذه في نظر سريدنا فالاستحسان وذلك لأنه يرى أنه اذا تعارض السماع مع غيره سواء كان غير الناقل او الرسالة تعارض السماع إذا تعارض السماع مع غيره فإن علمنا بعدم الخطا بالسماع لما اخطانا في فهم كلام المجتمع وهو ما أخطأ رحمه. عليكم السلام ورحمة وهو ما أخطأ في إخباره لا أخطأ في إخباره لا أخطأنا في فهم كلامه إذا علمنا بأننا ما أخطأنا في ذلك ثم نقلنا ناقل أن المجتهد يقول خلاف ذلك أو وجدنا في الرسالة أن المجتهد يقول ذلك. يقول خلاف ذلك هنا بالأشكال يخدم السماع لأنه قطعي وذاك. ظني و القطعي قد جمع في هذه الصورة فيما إذا علمنا بأننا ما أخطأ أنه كرر الكلام مرارا وتكرر منه السؤال مرارا بحيث علمنا أننا لم نخطأ في فهمه ولم نخطأ في البيان وأما إذا لا نحتمل أننا أخطأنا في الفهم أو نحتمل أنه أخطأ في البيان حين يدسي بمبلا ميزة للسماع السماع ظنيا والنقل ظنيا أو السماع ظنيا والرسالة ظنيتا ويتعارض ظنيان ترجيح أحدهما ترجيح بلا مرجح لا محالة يتعرضون لأننا نعلم إجمالا بخطأ أحدهما حتما فلا تجري أصالة عدم الخطأ أو أصالة عدم الرفلة في كل منهما كما يقول مع وجود العلم الإجمالي لا تجري الأصول في أفرافه اذا علمنا اجمالا بخطأ احدهما لا تجري اصاله عدم الخطا او اصاله عدم الغفله في اجل من الطريقين وحينئذ تكون نتيجه التعارض والتصادم. نعم سيد الخوي بالعكس عكس صحيح. يقول بانه اذا وجد في رسالته التي امضاها يقول الرساله مقدمة عند العقلاء على السماع وعلنا عكس الكلام صحيح، صحيح. رجوا استماع مقدم عند الآخرين. رجوا لا الرسالة مقدمة عند الآخرين. لماذا؟ لأنه ما يكتبه المشتهد من نفسه أقرب للتأمل وأقرب للوثوق مما يسمعه عنه آخرون. قد لا يراعي في مقام المشاهدة ما يراعي في مقام الكتابة. فما في الرسالة مقدم عند العقلاء وأقرب للوثوق واقوى وأقوى طريقية عند العقلاء من السماع ومن النقل فيقدم عليهم لذلك نلاحظ في المقام سيد الريان في عريقة يقول مع التكافؤ بين النقلين يتساقطان وإلا يؤخذ بقول من يحصل من الوثوق في الوثوق. سيد هو يقول في إطلاقه يعني في إطلاق تقديم السماع على غيره في إطلاقه وإطلاق ما ذكر بعده الأشكالهم بل منعهم في لحس البيان الذي بيناه السيدي بالبيان يقول مع الفاته إلى ما في الرسالة يعني إذا تعرض النقل مع ما في الرسالة فيقدم ما في الرسالة إذا كان الناقل ملتفت إلى ما في الرسالة وإلا يعلمه به تقول ترى في رساله كذا كذا ترى, ترى كذا. ثم يقل بما يختار هو بعد شوف ان حصل عنده وثوق احدهما قدمه وإن لم يحصل يتعارضان تساقطا تمام الا اذا كان الناقل هذا في تعليق السيد الان يقول ولو تعارض ما في الرسالة مع النقل قدم ما في الرسالة يقول إلا إذا كان الناقل ينقل العدول فهدف Phillip الناحة الخامنا نكلام نفيما إذا كان ينقلان رأيا واحدا في مسألة واحد. أما إذا الناقل ينقل أنه عدل والرسالة تخبر عن رأيه السابق فهدف فارجا عن محدد إلا إذا كان الناقل نقل عدوله عما في الرسالة فقدم قوله باعتبار أنه قول بالمتأخر المساله الستون اذا عرضت للإنسان مساله وهو لا يعلم فقط ولم يكن الاعلم حاضرا حتى يساله فان امكنه تاخير الواقع الى السؤال يجب عليه التاخير والا فان امكن الاحتياط لأنه يعمل بما هو احوى تعين وان لم يمكن الاحتياط يجوز الرجوع الى مسجد اخر الاعلى الاعلان وإن لم يكن هناك مشتهد آخر ولا رسالته أيضا يأخذ بقول المشهور من الأموات والأحيان إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور بين المؤمنين وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفة المفاشوة ومشتهدين عليه الإعاجة أو القضاء وإذا لم يقدر أحد على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات يحفظ مثلا أول أو تقل أموال يرجع له يعني أتقى الأموال وإن لم يمكن ذلك أيضا حتى هذا ما عنده يعمل بظنه وإن لم يكن له ظنون بأحد الطرفين يبني بعد على أحدهما وعلى كل التقادير إذا تبين لأن عمله مخالف لفدور المشتى فعليه العادة والقضاء هذه المسألة عربت مسألة لا يعلمها لا إشكال لا يمكن التحقيق إلى أن يرى المستهد يجب عليه التأخير من باب لفضرر المحتمال فإنك الإخدام أخابه محتملا من باب لفضرر المحتمال يجب عليه التأخير إذا مين يمكن التأخير هنا اختلاف هل يقدم العمل بالإحتيار على الأخذ بفتوى المستهد غير الأعنام او يقدم العمل بفتوى المشير غير العلم على الاحتياط <تصفيق> او أو في عرض واحد بعضهم يقدم العمل بحيث يطلع منهم يقيني بعضهم يقدم العمل بفتوى المشير لانهم امتحان تفصيلي هذا امتحان إجمالي هذا ما يقدر فيه يقصد الوجه والتميز يعني يقصد الوجود ويقصد التعيين لكن ذلك يقدر يقصده فالامتثال بفتوى المشير امتثال تفصيلي يجتمع مع قصد الوجه والتميز بينما الامتثال بالاحتياج امتثالاً إجمالياً، فقد يقال بتقدم الامتثال <تصفيق> عليهم السلام الامتثال الإجمالي على الامتثال التفصيلي، وقد يقال كلاهما في عرض واحد المهم من العقلاء يتجهون لماذا؟ هل يتجهون للامتثال اليقيني ولو كان ليس فيه تفصيلون، أو يتجهون للامتثال التفصيلي ولو لم يكن يقينيا؟ هو اختلاف بالتشخيص لذلك بعضهم رغم في عضن واحد بعضهم يقدر الاحتياط على ذات مثل صاحب العروة بعضهم يقدر ذلك على الاحتياط شوف تلاحظه إني في التعليقة فإن أمكان تأخير الواقع السؤال يجب ذلك لا يجب مع إمكان الاحتياط مسجد الإمام بل مطلقا يعني حتى ولو لم يكن الاحتياط إذا لم يكن محذور في العمال غاية الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه. يقول ليش يأخر سيدنا يقول لي ماذا يؤخر حتى لو يمكن الاحتياط سواء أمكنه الاحتياط يتعمل بالاحتياط ما أمكنه الاحتياط ملازم مهم لا لماذا لا يؤخر يقول لي يمكنه الاتيان بالعمل رجائن فما دام يمكنه الاتيان بالعمل رجاء لا محذورة في هذا يعني ما يعتبر شرع حتى يقال بأن عمله محرم نعم لو لم يمكنه الاتيان بالعمل رجاء لقلنا بأن الاتيان بالعمل تشريعه تشريع محرم لكنه يمكنه الاتيان بالعمل رجاء حينئذن ما ولا يلزم منه محذور آخر افترض كوقئ ذاتي بعلم مثلا أو التصرف في مال الغير مثلا أو التصرف في عرض الغير مثلا أو التصرف في نفس الغير لا يستلزم منه محذور مثل هذا يعني مما علم عدم الشارع عليه حينئذ لا يجوز له وقتا وما إذا لم يزمنه مهدورا من مثل ويتأتى منه القصد رجاء المطلوبية فيعمل التبين بعد ذلك أنه مخالف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شيخ الأرافيه على الأحواط ينتظر نعله من باب مراعاة فأدر المهتمل كما ذكرنا السيد الخوي يقول بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذ لا ينتظر السيد الخوي يعتبر الانتظار في عرض الرجوع إلى مش غير الإعلام. سير البيان يقول بل له الاحتياط مع الإمكان يعني يقدم جانب الاحتياط على الشقين الآخرين هو الانتظار أو العمل. وكذا وإلا إذا ما يمكن التأكيد فإن أمكن الاحتياط تعين تعين الاحتياط. شغل عربي ولا الاحتياط في عرض الرجوع. إلى غير العالم الأقوى جواز الرجوع يعني هو مخير بين الاحتياط وبين الرجوع إلى غير العالم سيد الإمام يقول الظاهر جواز الرجوع إلى غير العالم في هذه الصورة يعني أيضا في عرض وحيد سيد يقول يقول بل له بتقليد وغير العالم في نيدا وإن أمره الاحتياط كلاهما ما يراه في عرض وحيد لا يمكن الاحتياط لا يمكن الرجوع إلى غير العالم لا أمكن تاخير الواقع ماذا يعمل هنا هنا بالنتيجه الامتثال علمي قد تعذب فلا محاله تصل النوبه للامتثال الاحتمالي العقل هكذا يقول اذا لم يمكن الامتثال يقيني تصل النوبه للامتثال الاحتمالي فليعمل بالاحتمال لكن كل درجه من الاحتمال مقدمه على الدرجة الاضعاف الأخذ بقول المشهور من القدماء والحديثين أقوى احتمالا من الأخذ بأوثق الأموال فيقدم في ذلك الأخذ بأوثق الأموال أقوى احتمالا وأقوى طريقيه من العمل بما ينقل أو بما يسمع فيقدمه في المهم في الامتثال يراعي براعي أقوائية درجة الاحتمال ما حصل هذا وصل النوضة إلى دليل الانسداد دليل الانسداد ودليل فتر الرسول ك مقدمات أربعة مقدمة الأولى أن يعلم بالتكاليف الوخايمه لا عارفا بالتكاليف الوخايمه مقدمة انسداد باب العلم والعلم لا يوجد علم ولا يوجد إمارة المقدمة الثالثة عدم إمكان الاحتيان كما لو قالنا بين الوجوب والتر من صلاة الجمعة دائرة بين الوجوب والتر المقدمة الرابعة تقديم غير الظن على الظن ترجيفا للمرجوح على الراجح فلا محالة نتيجة هذه المقادمة لأربع أن يعمل شنو؟ بظنه ما عند ظن فلا <تصفيق> محالة يعمل من أين من الطرفين إذ لابد له من الامتثال فإذا لم يحصل إلا الامتثال احتمالي يقدم الامتثال احتمالي. طبعا إذا تبين له أنه بل هنا في التعليق يقول لا خصوصية لي يعني لا خصوصية لقول المشهور ولا لقول اوثق الاموال بل المتعين العمل بالظن الحاصل من الاسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقاً. يعني يعمل بالظن من أي إمارة تورث الظن عند العقلاء كما لو نسد على المشتهد باب الاستنباط يسوي يعمل بالظن الحاصل من أي إمارة يعمل به العقلاء هنا إذا نسد العلم على المكلف نفس الشيء يعني باب الانسداد على المشتهي كذا بالانسداد على المكلف يعمل بالظن الحاصل من أي إمارة يعمل به العقلاء نحتاج يرجع إلى قول مشهور ما يحتاجه يرجع لقول أوتق الأموال فإن كل ذلك ليس علما لا قول مشهور ولا قول أوتق الأموال لا علما ولا علميا لأنه لم يقوم دليل على حجيته صار واضح؟ أممم بل أوتق الأموات السيد بالبياني يعلم بل الأعلام سيد أحوان السيد الإمام يعلم بل الأعلام بل الأعلام. الأعلام يريعي لأ لأعلم على الأحواق مع عدم إمكان تعينه، ما يقدر يعين الأعلى من الأموات، مخير بين الأخذ بفتوى أحدهم وإن كان الأولاء الأخذ بالأوثقين، الأوثقين ما له دور. بس ما له دور في أصل التقليد، كما كمانه لا دور للأوثقية في أصل التقليد، لا دور للأوثقية في المقام المدار على الأعلان. نعم سيدي ستانه، يركز على الأورعية في مقام الكتاب لها دور مهم في مقال الكتاب، أورع في مقام الكتاب، مو في السلوك. أورع في مقام الإفتاد يعني أنه أكثر تعبان أكثر احتياطان أكثر يعني تثبتان في مقام الإفتاد هذا له دور بلا إشكال في طريقية قوله إلى الواقع وإن لم يمكن ذلك يعمل بظنه السيد يقول ولم يمكن الأخذ بفتوى مجتهد اصلا ليس مشتهدين يأخذ بفتوى حين إذا انتصل النوبة إلى الضائن وإلا إذا يوجد المجتهد يأخذ بفتوى وإن لم يكن أوتا المسأل الواحد والسن إذا قلد مجتهدا ثم ثم قلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد الاول أو تقليد الثاني الابغر الثاني يعني ذعب على تقليد الثاني ولأحوط مراعات، والاحتياط يعني كان أحوط حولين الاول ذلك هنا إذا قلد مستهداً فماترت ومسهدا3 شمال مقلد من يقول ليو البقاء ترظ على تقليد الملي يرجع المشهد الثاني وارجع المشهد الاول من يقول بأنه يجب عليه أن يرجع إلى المشريك الثاني ما هو المدرك؟ فصلت علاقته مع الأول فارضعه للأول تقليد الانتدائي والتقليد الانتدائي غير جائز لا محامة يبقى حلقة وإذا قال يعمل بأحواط القويم فهذا من باب الاحتياط هذا من باب المدرك وليس ما يكون مدركه إلا من باب الاحتياط يعني مدرك أما من يقول بأنه يرجع إلى الهواء كالسير القويم يقول بأنه يرجع إلى الأول من أي إن ذات علامة. لما قلد الثالث والثالث يبتي بوجوب البقاء على تقليل الميت الأعلى والميت الأعلى هو الأول ثم هو حاصل في زباننا هذا فحينئذ لا محالة يجيب عليه الرجوع الأول ليش لأنه تبين بفتوى الثالث أن عدوله إلى الثاني كان بغيره محلية. لأن المفروض أن الثالث يبكي بعدم حجية فتوى السنة الثانية الثاني فتوة غير فجلا أنه غير على فلا محالة العمل بيه عمل بغير حجة فأعدونه لا عدول في غير محله فما زالت علاقته مع الأول موجودة فرجعوا إليه ليس رجوعا انتداياً بل رجوعا باقئين يجب عليه حينئذ يبقى على تقليد. هذا إذا كان العالم الأول وإن كان العالم الثاني جبر الرجول إليه وإن كان وإن كانوا متساوين أو كانت الثاني والثالث متساوين أو كانت الأول والثاني متساوين فهو علاقة وسيد الخوئي في المتساوين يأخذ بحق القولين وإن لم يكن الاعتياح يتخير بينهما في حمله وعلاقة المرشحور لا ما يأخذ بحق القولين بل هو مقير بين المتساويين التعليق بالمقام الاظهر الثاني سيد الامام يقول بل الاظهر التقليد الاول الا اذا كان فتوى الثالث وجوب البقاء <تصفيق> ها ان كان فتوى الثالث وجوب البقاء صح او يقلد الثاني ان كان فتوى الجواز يعني اذا كان الثالث يجوز يجوز لك البقاء يجوز لك العدول عن الميت يبقى على تقريد الثاني ليش يبقى على تقريد الثاني لأنه بعد أن قلدت الثاني، فعدوله عنه إلى الأول هنا من باب العدول من مشتيد إلى مشتيد آخر ولا يجوز العدود نظر السيدنا هكذا صحيح أن الأول أعلم لكن ما دام الثالث يجوز البقاء على الأعلى ويجوز العدول عنه هذا عدم عنه الثاني بعد العدول الثاني لا يجوز الرجوع إلا الأول بعد إنه رجوع بعد العدول وفي هذه الصورة يجوز له العدول إلى الحين لأن الثالث يجوز البقاء ويجوز العدول سيد الخون يقول هذا إذا كان مقلد قائلاً بجواز البقاء يجوز البقاء على الثاني، وأما إذا كان قائلا بوجوده فالأخير هو الأول يعني بقى على الثاني. سيد البيكان يقول للأول رجوع الأول. نعم لو كان فتو الثالث الجواز، فالأخير هو الثاني يعني يبقى على الثاني لأنه بعد عدول إليه لا يجوز العدول عليه. اتتحت بهذه المسألة مع رئيس السيد الإمام. المسألة الثانية والثانية. أي وقت المسائل في الصحراء. Thank you.